الذين اتخذوا من دونهم اولياء ما نعبدهم, ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله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 خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فِيهِ حَيَاةٌ وَمَعَاشٍ وَتَذْكِرَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ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 وإذا بس الإنسان ضررا دعا ربه منيبا إليه ثم إذا, ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه نسي ما كان ليلا انك من اصحاب النار ان هو قالتم انا الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الاخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه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 111. وأمرت لأن أكون أولى المسلمين قل إني أخاف إن عصيت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 الذين خسروا أنفسهم وأهليهم, وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين وَالَّذِينَ جَدَّدُوا الطَّاهِرَةَ يَعْبُدُونَهَا وَأَنَا بُؤْئُ إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ هُؤُلَاءِ الَّذِينَ فَتَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ ان حق عليه كلمه من في النار اف من حق عليه كلمه العذاب اف انت من, من في النار لكن الذين اتقوا رضم لهم غرف من فوقها غرف من فوقها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 يزلا يشعرون فاذاقهم الله الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اكبر مما كانوا يعلمون ولقد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 فَذِى قِيَا وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَا سُلِي وَالَّذِي احساني الذين كانوا يعملون الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له منها ادي ومن يهدي الله فما له من مضل اليس الله بعزيز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 فمن اهتدى فلنفسني ومن ضل فإنما يضل عليها وما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 فَعَتَ جَميعا لَهُ مُلْكُ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُل لَّاهُمُ نَفَاثِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ عَلِمَ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ أَمْ 126. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون 127. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه, ومثله معه لفتدوا بِهِ من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يحتسبون وبدل لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا هذان الذين من القبله فما اغنا عنهم فما اغنا عن من كانوا يكسبون فاصابا سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها اولئك يصيبهم سيئات ايات من كسب وما هم بمعجزين اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون قل يا اغترفوا لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له 129. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون 120. أن تقول نفسيا قليلا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 بيك لا ان اشركت ليحبطن عملك ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل لله فاعبدوا وكونوا من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه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 خفيه اخرى فاذا هم بنور ربها ومبعث الكتاب وجيء بالنبيين, وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم